او بس اخوكي يدعو عليه وان شاء الله او في بنت عايزين مشناها احنا عن صور يا رمس والراني اظن ان هي مش صوره كام الصوره على التبصر المنه الذي فتن في تسجيله وتجنب هذا تويش والاعتماد فيه كله على التماثلات أن والصور انت ترى هنا صوره ومثله تشيما ورفانيا ماشي معانا هنا تاني يا شباب ايه ده الصوره التشيما يبقى فين نفسكم تاني ما تشيش فالصورة التي تتكلم عن موضوع واحد كهذا مفسدة يعني قصة يوسف سلطان وعليه والي تتكلم عن المطلوبة. وهي قصة <تصفيق> قدرين واحدة إلا أنها مفسدة وتستطيع أن تقرأ هذا التقصير في وضوح يوسف اسمعكم يوسف في بيدي أبيل يوسف في الجهر يوسف في القصر يوسف في السنة يوسف فريش وزراء يوسف وزع التونين يوسف يستقدم أبوين تفاجئ إن الصورة مخسمة تقسيم عجيب هل تخصص سيدي موسى صلى الله عليه وسلم في سلطة التصص تفاجئ إن الصورة مخسمة تقسيم عجيب وهو وظيفي هو يعني طفل صغير رضيع وبعدين الشخص خاص في العود. وبعدين موسى فيطر المصري او القبطي وبعدين يوسف في مجن صح وبعدين يوسف في, في مصر زي ما صح وبعدين يوسف عمل ايه موسى موسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون كويس بس الخوص ده مع مين معك تتفاجئ ان الصورة قسمة نفسها كده يعني فالدرجة ليك تسترى وقد هذا له معاني وقدوني هذه المعاني واخن المساعدة على التدقل الكلام الهاتف مين؟ المساعدة على عمل سبيلتها بالله الآن تتفاجئ من الشاب هو يقفل بصورة وليك عندي كده وقف كده وقف عندي تتفاجئ بصورة قفر وليك الشديد لن يجدوا أحداً أن العلماء خلت يتم بتقسيمات سوء عن ذلك عندما يتموا بتقسيم عن المساويات ويقولنا عن المساويات الآية الآية مش أنهم يقومون بيفسيهم الآية ويقولون يا أبو ليشاء وناسا وياه وليشاء ومزكور أو بزكور شؤون الضكوران ونقولون يا أبو ليشاء وعظيمة هذا تقسيم بقولوا هذا التقسيم حسن مع الحص عشر اربعه اما بالنسبه ل مين التخصيم مستوى الصوره فلم نرى احداي قيهتم به الحدث ثاني شيء هل هو شكل هل هو بسع يعني, يعني في بعض اللي بيقولوا لك ايه جميل شكل جميل وهو لوج شكل ايه يعني ما ينفع حاجه طب عشان الناس ايه يعني هو هل أنت بتعسمها و هل أنت بتعسمها و هي بتعسمها لك يعني وهذا الطبقة تلوز معنا بذلك يعني عنا بصورة جيدة وفاجأة من الله سبحانه وتعالى تعالى قولنا بصورة ايه الله أعلم أخبر أخبر الله أعلم و فذكرنا أن الله عز وجل أعلمه بصوار بصراحة وقال كما ان الله عز وجل تعالى وهو ثم قال سبحانه وتعالى قتل الانجلهما اكثر من اي شيء خلقه والله اعلم الخط الانشاء خط جاء قلنا الماضيه بناءا كما ذكرنا سابقا في حامل الصوره دي او الايات المر... التي وردت في خلق الانسان ايات وجيزه ولكنها شملت حياة الإنسان منذ أن كان المطفى إلى أن صار أيه؟ آه. إلى أنصار في القبر إلى المشروع آآ إلى من المطفى إلى المشروع آآ خذ إلى إنسان من أي شيء خلقه آآ من أي شيء خلقه هذا السفام يستفهم من إنكار إنكار يدار على بغوية الإنسان أو لتقرير، لتقرير خرق من أي عز وجل على الإنسان هو اللي خلق. من أي شيء خلقه خلقه من أنه فطل خلقه فقدره ثم السبيلة ثم ماته وبخبره ثم إذا شاء عن شرق كلا لما يمضي مرحب فدولي هنا في البقطع ده يقول لك هذا البقطع في دليل على أن الله تعالى وخدت الإنسان وخدت الإنسان تسده من سبحانه وتعالى تسده يعني أي واحد أي واجب ماذا أسمع أو أي مرأة ماذا أسمع مدرد إنها يعني زوج معزوته هو التفاجئ باركير إنها حاملوه التفاجئ باركير إنه جنيه نازل من البطناء هو التفاجئ إنه بحسول نزل إلى خيات مرة تقوم فاديموا بيذ الحديث يا استاذ وبعدين الله اعلم ها بصعاه بعد ما ذكر الخط بعد ذكر الله اعلم الصراخ بالظواهر والصراخ الله اعلم بذكر الانسان او صحه الله اعلم بالخط الانسان اوائه الله اعلم له طعامه طعامه الذي جاءت شرط الطعام يطعمه يموت فلينظر للإنسان كثيراً عاماً ضرب الإنسان يأخذ عشان في بعض يقول ايه يجب يجب أن ها هو إلا فلينظر الإنسان ماكس فلينظر المؤمن أنا الإنسان ما تبخصو بجلس وهذا من جاب الامتنان على الأجاية أنا باكرت وستدورت أنا باكرت جب الجيل انا لما كانك والشربة بتوعب الإلهة والعزة بتوعب الأسلام فهذا الله عز وجل على اللي كانت تقول كده فلينظر الإنسان والنظر هنا تقصو بيه نظر ايه التدبر والتفكت فهنا من الآلة منها يترجمنا انك انت مجرد انت اكتبه لما ترمي بيزة كده وتور الجنبان تفجع انه فيه طعام فلينظر الإنسان وكده طعام طعام الإنسان فالطعام الإنسان يتسلحه أنّا صربنا الماء صبّع العيدة بس تنظر إلى تفاصيل الحياة الزراعية يعني نفجح تسرق آيات مع تفصيل إذن تستمر الآيات خسيرة وتفصيل عجيب أنّا صربنا الماء صبّع يبقى ربنا هو اللي صرب الماء ثم شغفنا بالتشغفة يقول لجعل الأرض تستخل إيه؟ الماني فعن بادها فيها خمفة أنا أشأ الزور المية اللي نذى من فوري ومن المية اللي نذى لي في ميزاي قال في مية على الأرض المية على الأرض يحصل إيه؟ إيه؟ في <تكلم> البصر وبعدين تتكاسف عليه الشحر. وبعدين الشحر بجي له ايه? الرياح تم تنزلها. تم تنزل مصر. اصبح الدورة. وهذه الدورة تنقل ماء. ولولا هذه الدورة لصارت المياه ملووسة على وجه الارض. ميتينين انت تنقل. الشمس بسلط على طول ماء. تم تنقل. ما اعمل? وبعدين تتكسر على ايدي يا <تصفيق> باسك السحب <تصفيق> وبعدين السحب تنزيل المطر يعني القلب وبعدين القلب يأتي الله فوق وهكذا حقي معي ماذا معي؟ ماذا؟ السؤال السؤال لي باس حقي الجوز من المنطق حين دي دورة الله تعالكم؟ خلي الأخوة معي باس دي دورة ميه دورت ميه دورت دورت قالوا ان الدوره دي لو لو الدوره دي موجوده كانت الميه لوجه لوجه فالميه دي تنقي المايه نسال باسهل سؤال نعلي حد يشرح لي دورته ايه من السماء دي من السماء ما حد يقدر للسماء القران قال لي السؤال بيطرح نفسه هو ادور معاك هنا ادور والميه تتكثف والجد الثاني ما بتطلع فوق اتبخرت بدايه من بدايه منين من نفس القران في في السؤال الثاني مين اللي بيتعجب في, في السحب الله سبحانه. اه <تصفيق> اه. ولزان كان احكي بقفصة ضريفة. عشان تعرف باسم تسرحش. عشان تعرف في جيدة المصر. كان فيه صحب في مصر ايه. عامل الاخبار. عامل يعني, يعني ايه يعني ايه ايه ايه مخره طويله عامل رسمه دي مطر الصباح طب ايه دي السماء مطر السماء ليه موجود ليه انت مثلا سحابه موجوده طول السماء انت طالع فيها يعني حاجه في لتكفل السحب بمرايبة قد تكون نجادة أو كتابة أو كتابة ثم السحب تنزل وإيه؟ علىين مصر تبعنا ماذا؟ واسيطة الياح فألبي سموت إلي المطر السماع فألبي قالوا نحن في مصر نحتاج إلى المطر السماعي لأن مصر تعيش على واد النيل على كالبي باد النيل ومعظم مصر سحراء مصر موغمى سحراء بشغطية وكل رمان في مصر انهم يعيشوا على كالبي باد النيل واح وصف على كالبي باد النيل من الاول اسوار بحث الخيار على كالبي او بحث غمياء فأعزي مزرعي أماكني فبدأ يبقى في المطر الصناعي المطر الصناعي فعالته روسيا وفعالته سوريا مطر الصناعي فجاء السؤال الذي يفرح مستوى هل نستطيع أن نستفيد من المطر الصناعي فجاء هذا الصناعي وعرض هذا الأمر على المعرض مختصين فكل واحد خلي الأخوار بيس معاهم فكل واحد من المختصين من العلماء الفلكي وغيرهم سوء لهذا السؤال هل يصنق المطر والصناع الفرس؟ كل المختصين من العلماء الفرق قالوا هذا مشروع فاشل لماذا فاشل؟ قالوا لأنك تقصب عثير والعائد قريمة وقالوا إن روسيا استخدامه المطر الصناعي ولا فايده وزي استخدام المطر الصناعي ولا عائد قليل وليه استخدمه العائل الص... المطر الصناعي والعائد قليل من مشروع ايه فشل. حتى عرض هذا الصحفي السؤال على محافظ من محافظي بعض المحافظات الصحراويه فهو ده كلام المحافظ يعني ايه ان رايح لمطرح صناعي المحافظ قال لي يا ابني مطرح صناعي ما ينزلش مطرح صناعي هنا ليه ده احنا محتاجينه قال له يا ابني كنت ماشي في محافظه صحراويه فكانت الصناعه هي غضاضنا بالماء خرجت اعنامه فصلوا صلاه الاستسقاء وَدَعَوَ اللَّهَ عَيْزْ نَجَدَ بِالسُّقْيَةِ فَإِذَا بِيهُمْ دِسْقَوْنَةِ فإذا بِيهُمْ دِسْقَوْنَةِ رسول المشيء صرف عبدالدين كان من أقناص في شركين كانت في النجمة الله يعقونه وفي حيئة من هاي أسل استثقاط ذكرانه الفقهاء قديما وهي سنة من سنة الله صلى الله عليه يدعو بالسُّقِي في الوقت ده مصر قد تعرضت لضوغ الجفاف فجيسي الجاني حق رحمة الله عليه قال يا جماعة صلوا صلاة الاستثقاء البلد تتعرضوا من وجهة الجفاف وخارب علماء الاسهل يصنبوا صلاة الاستثقاء في المساكل الشيخ صلتوا اقول اين هو بسيبين ايه اه دعا دعا فايزين سورة من سورة يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي انا من المسجد ولذا بالسماء تنطق مطر انا اقصر اقصر اقول لك المطر ده بيضربنا وجينا بنينا لسه بيقول لنا صفقات ها ان ان صببنا لأن العلماء اللي يقول لك ايه دا ايه سحر وبيجي ايه بيجي ريح ريح والريح لي بتقبق بردك فبتنضرب السحر وتقوم تنازل مطر فبعض العلماء يقولوا ما زالت فيه الشرش مش عشيك حقيقي فيه أسرار في المطر لين أخياني بيبقى في عز السحر وتنزل من طبق ماذا وفيه مطر بيبقى ودي يجيه وما فيش ويبقى الشربين في وما فيش يجيه وفي المنصورة الإيماني الل ما صار شديد ليله 70 ما فيش ماطر خرجت جاء ربنا اللي كان فيها سيول ها جيوت سبحانه وتعالى يقول ثم شقق الياب ان ان صرتمه طب طب طب الماء ايه طب يعني صرم الماء انما نسوى فينا من كف الى الله ثم شققنا الارض فطربة. ما دي مميزة مردو اترامي انتي بقى الارض جافة كده يا فعنى جافة هامدت جافة و هامدت رجاء بالنسبة عنه كده زي كده زي رحمي الام كده عايز رحمي الام هو يعمل ايه وهو بقى تتهيى لجليل وتهيى لطعام الجليل وتهيى, وتهيى لإنماء الجليل الناس كده تتشطح لايه؟ الارض دون الارض تشرب ايه الميه جزء فيه. فوق. من الميه اللي تحت وجزء منها في فوق الجزء اللي تحت بيودي الميه ها الى باط مشيره في ميه تحت في ميه تحت الارض يا احمد الميه اللي تحت الارض دي بيسموها التربه ايه او بيسموها الايه المياه الجوفيه المياه الجوفيه دي تعتبر سبب السرواب. ليه تفرساتي يما يعمل النام الأعظيم مشروع النام الأعظيم وبدأ يجب الماء من تحت. قالوا ده يأثر على الماء المية الضفيف مصر. لأن معظم الصحراء المصرين انها ما تعيش عليها. المية الضفيف. أنا قلت في الطهيرة قلت ورده زماجي شده سبعة من الأعظيم. في الطهيرة. في, في المكان بتاع المام الشفقة. الاسمه هنالك يتوضعون من المياه الجوفية وفي منافع عدد معيني ده في القيارة كيف الشرقية؟ اه في طنطا مياه جوفية الشرقية مياه جوفية كيف يحرك؟ فلنقول احنا مياه بتنزي دي جزء منها كيف؟ مياه جوفية؟ فوق الارض وما يوفيز منها؟ تحت الارض ويبقى ربنا عزلت ده هو الحق هو لهم منا على الامات ما يشل منا لهم منا فليانظر الإنسان مميلا. معامل عامل. ان صررت الباب? صبر. ثم نطقتن اربط? فان فيها? خبر. كل الحقوق اللي هي بزمال اقوال. الاقوال دي ايه مسلا? الغلة. الهو... مش هي لا بتاعت ناس الامر. الزرع. الرز. الرز. صحيح. وذي اقوال اللي انتو ضغط. وعنها. ها؟ ايه العينة ها؟ فكت العينة ايه راك العينة بك؟ ده يعني معلش يعني اعصم نعمل للضبط فكت عينة ده يعني لاحظ ان كل حاجة تدفقه الان لها التواجه يعني الواحد يحب عشان في عشان ما قلنا ذكره بالبصة والعينة يكون فوايب جابه لان ما قلنا ذكره بالبصة في ولما ذكره في المصرف إنما ذكره على سبيل الانتنان على عباده أننا صوابنا المال ثم شفاقنا الأرض فأنبتنا فيها وعلنا صفر وضطبا خلاص؟ خليل الحفظة دي ليس الشفر وزيتونك يا رحمة زيتونك هو ده ده بتنيو يعني يجيب لي حد فكره طاوله زيتون كده الزيت بتاعه اتخذ الاخوات معاه بس. انا اقول لكم على المعلومة خاصة لعملها. فيه شروق على ظهر الارض كل طعامها زيزة دورة. منهم مين? فلسطين. فلسطين. فلسطين. عندنا معطيق في العريش. الشبال في الجزائر. الناس دي مش عاوزين يتعبوا بصوابو بيجوا يعيشوا انهم يشربوا دول السنه كلها زيت دول الاكل كله زيت دول مش جايين عند فيجيد الكوليسترول ده ده ده انا واخده مخفض للضغط وزي بيقول لك ايه النوع الثاني على زيت الزيتون هي اقل دول العالم الصابته بالصاع الصدريه بيقول لي شريان هيك والجرابات القلبيه احنا عندنا دلوقتي الجرابات القلبيه دي في العيال الصغار طفل صغير بيقول لك ده انط صغير وجالوا الازاحه بعيد صغير ودخل وزجل وزجل. في النعاش ازاي وهمين دول بتعش زيت احنا بنعملش لو مش احنا بنعملش والديس ده طول بنع عظيم جماعته اللي من احسن الانواع ويجيب على الاطلاق هذا الشغل كده مع هي دي لذيذ ومع حاجه على الراقه وهي طبعا جرب الموضوع وخدوا الاثنين طنقه كويس يعني بيشرب بنفس الطريقه يعني ايه بيسموه ايه لا عندنا شعور بالامتلاق. شعور بالامتلاق. لا شرب لا عندك شعور بانتفاخ ده شعور بانتفاخ لا شمال لا شمال انتفاخ شمال ثاني ثاني معلقه كلهم او اشربهم اللي قلت اجيبهم واحطهم في معلقه او دي معلقه ودي معلقه طب وبعدهم ناكل ولا ما بناكلش خالص انجيب لهم كل حاجه وفجاه انا عندي عندي في اوضي الشبعة. خلق معنا في هاي? فيت الزكونا. ويبتغل المعنى المزيد خوش الوطة المانية يعني مش مساء. احيانا في بعض الاخوة يدينهم ايه? يوم يحط حاجة زيت اتون على حساسية على خبر راح. يعني مزيد حبل طارك يعني مزيد يدون. احيانا فينا بيجيوه ايش يدينها بشعرون? تفصل عمس ويارة. حط عليه زيت الزتون وحط للغا زيت الزتون هذا يعني هذا عجب وشو عجب زيت الزتون في العالم هو زيت الزتون بتاع نبتال على الشيء اليمنيين بيوا زيت الزتون مشكلة زيت الزتون حالي واحدة برس مغال لا إن الشعر بتاعكم منذ طول خمز طبعا حاجة كبيرة او يعني زي اللي يهود الفلسطينيين بيقطعوا الشجرة بيتأخذوا فالفلسطيني ده ما يشوف الشجرة بيستأبطى يبكي زي, بل... زي الواحدة السيطة ايه؟ لان دي ساوة ساويته دي اختصال بلد دي زي التوفي عندي دي ليه يا شجرة الباكة؟ مشكلة نعم؟ مشكلة المشكلة مشكلة المشكلة <تصفيق> <بتوع> ده <دلوقتي> خالصه <تصفيق> عشان تنم <تصفيق> عشان تطرح عشان تطول النقطه عشان تطرح زي الناس بس اقل من الناس شويه اي مشكله اشيلك ليه تجبس الصلوات يا اخواني بيصور شغل جدي صدق بيصوره وبعدين نشكر ربنا ان احنا عندنا صلو عظيمه ثم شبطنا الارضة شقة وفقبتنا فيها حبة وعنبا وزيتونا الناس يا جماعة خليكم معكم. الناس. انا عاديدة في النظرة. بقيتنا الناس ده بالنسبة لنا يعني بها. بالنسبة مش حاجة. لكن الناس ده ما عندكش فكرة. من اعظم سروات الارض. الناس. اسمع تصر. مهتين محمد. رئيسي برأي مين؟ مليسك. ومهتين محمد يقابل انه امريكا في مليسك. ما هي مليسكة. اسم عمل ايه مهتين محمد في مليسك? مهتين محمد حد يصفع من التصوير بلده. فاول حاجة عملها يتجاه بشكل نفس. وكل واحد في بلاستان شاكس يبتكت وزع لك شو مشاريع خيبة شو نانو فقط زي بس عسان تعرف اهنا احنا اخير من هاتف الدنيا كل واحد ايه ها ايه ده عشان شاكس سنتين اصبعت ماليجيا ها من اغنى بلاد العالم للناس بدأت الزبطة ها ها؟ زيت زيت على مستوى عنها بلعت صلياتي بلات بلعت بالنحة فضل بعني الطمور وصنعت الطمور وضعها بالنحة بلدالي الشيخ شعراوك اني بولنا وإحنا خذنا حتى الطرق وزعناها في بلاش الدور يا رسول محمد اللي هو جانبين ايه بس من الاول اصوان احطونا. بجداني ما احط الشواجة في قدام بيتي. احطونا. <تصفيق> مشاريخ خيبة وبسيطة بس يجيب نتيجة. يجيب اخصار. وبعدين كل احاجة في الناس يا اخوانا كل احاجة في الناس. كل احاجة في الناس لديها فاولا. واخد طبعا ايه من فرضا ربنا على العباد. فربنا يمتدنه على العباد بالناس. يعني طامر من اول حاجة البناء نشوفو يبقى طامر ده في الصباح عظيمة وعندين احنا في مصر يتقلنا عندين اخلي بقى وعندين احباجة صلاحة للزراع انا ادركت بشان كان زمان يجينا هنا في مصر الطامر الطامر ده تبجي من العراق الطامر ايه؟ الطامر اللي حداك تمر اللي رهيب لها ما شيء نعم تمر اللي انا وبعدين ما رقم المجيلة صلى الله, الله, الله عليه وسلم باركم هم تمر كانت عجيب وبعدين اصناف واشكال بقى لزالين هكيتم تجزع والتمر من حلوك <تصفيق> نفاجأ ان احنا في مصر تمر من الول من المنعة تمر في مستوى الحالي هو تمر ايه? سيوة. سيوة. تمر سيوة. وتمر العجل. وتمر يعني احنا عدينا كل حاجة افضل ليش. البلد دي احنا عالي شوية اخلاس مش كل الاخلاس. شوية اخلاس. شوية اخلاس. بلات نتيبة واعد يفكر في يعني إصلاح البلد دي أفكار كتير بس مين اللي ينفذ بالنسبة كامل أخ محمد كل حاجه يا ابني عندنا خيارات في نسبة المشروع ينجح بس كويس مسلح على حد فالقسم ده هيغير طريقه في الشغل الطريق ده بنفكر طريق كويس مش هينعمله الكود على الجنبين ايه وديتونا يأتي برس الرطب الرطب الرطب أخوانا ممكن يكون مزايا يعني ممكن أنا بجل صناعي أنا قلت في الجيش لما قلت جوع قلت تنزل السوء أجب الرطب أكل كل رطب كل رطب يبقى ليه غالوة قلت بها دا وهو قلت ليه ليه يجد عدمه عليك الرطب أكل تكوني باشرابي وقلعي قلت ليه أكساً مادة سجدرية وبعدين نفس بار سهلة في الهض انت لت لا تشعر بها عندها ولا جمسات ولا اقترباتها ضمية وزيدونك وحدائقة ليه زادر الحداء لان دي متع من متع من متع الحياة من متع الحياة تتنظر الى الامور الجميلة الحاجة الطبعية طويلة يعني خالي قداما خمسة دارة أخضر قداما كده ووص للخطرة بتاعته تتعجب من علم التطالب سبحانه وتعالى شوف تكهان من دولي بتوش على تكهان كده لخطط الكسباق الأخمار على القصرة على التالي تتعجب للخطرة ليش سبحانه وتعالى انا بقول لازم ما في جيش في منطقة المعالي منطقة المعالي في بأنها مناطق فلادي سبحانه وتعالى اه فيلا فيلا فيلا فيلا السفره او شكل طال وارتفع. كل بتاع بلده كده. بلده ايه? اشتبط مع الشجم ايه? بتاع البلده تاني. فاصبح الشارع ما بين البلده ايه برا ايه? ماذا? مظلل الشجم. لما تعني هياك البلده ديه توقف تتفرق كده. عن منظر رضائع الجميلة. فما ما لما فنت حديقة بقى من حضائق الجميلة وعنت تبوص كده براضة الجميلة والجاي جالك وخلالقة غلبة هي متعة أخرى من متعة الحياة الدنيا وفارها الله عز وجل العبادة قال وهي متعة كايكنا انت تحيب تبصي من المناظر وفي نفس الوقت انك انت على الرأي يقولك ايه أشيء هواء نظيف أشيء هواء نظيف طالب وخلالقة ها؟ غلبة غلبة ايه الغلبة؟ هارم اول بقى جميع وهي الشجر الملتف الشجر الغضيذ الذي التفت بعضه على بعضه على بعضه فازيه فايه ها الحبايه الايه الظله وفاكهه من ده وانبر ايه فاكهه وذكر الحبوب هي البذور وذكر ايه فاهم جلس <تلعش> حاجه ان الله عز وجل لما ذكر اكل الانسان على ظهر النقر ذكر الحبوب هي اقوات واذا ذكر طعام اهل okay. <تكلم> الجنه <تصفيق> يمير باللحمة وإيه وفاتحة طعام أهل النادي ولكن ربنا ما ذكرتش روس ولا وكرون ويوعدنا باللحمة وإيه فالشيء من الكلام هنا فقط الطعام آذي آل الدنيا ذكر إيه الأخوات وزي سم الشخص من الأرض فيها حبة وعينب وخطبة وزيتونة ونقلة وحجائق وغلبة وفاكهة تنهة الاب يقول إيه ماشي بس ايه الاخوات اللي بيتكلموا نفس يا جماعه القياده هو ايه في اللي يوم بار الكلام اي حاجه بس ما يخاف ان عمر بن الخطاب هذا صح حق عمر ولم يثبت حتى ان عمر بن الخطاب سقي عن الاب فما فقال اين السماء تظلون وايي برضو تخليني اذا قلت في كتاب الايه ما لا يعلم ولا يعلم الانسان الواحد اذا في حاجه ها وما يعرض ايه لا الله كان عمر عنده عمر نفسه قال يعني عمر رضي عنه وعرفها كان في البلد انهم كانوا قره ولا المشترط للبراشيه ان يكون عالما بكل كلام العرب والله بقوله ما معنى الاب فهم فكروا ايه الاب ليك هو ابا فما علشاش فقالي الكلمة المشهورة بتاعته ايه ايه ايه ايه أي سماء ايه اردل اردل يقلوني اذا قلتم في الكتاب اللي هي ملا أنا, نش... انا احسن مع عمر معي احمد اه اه ايه حد في عائل ايه حد يقولوا ايه في الرائق عن الستين الاقي الحداق دي البساتين والبساتين هي الحداق والهلال هي البساتين والبساتين هي الحداق الحداق دي اقوى من الجميل يعني احنا هنا هذا نفس هذا الجمال يجي لي كنا فضيف يعرفه بمعنى ده احنا ما يعني احنا في مدن نفتقد لان في مدن تنظيم المدل وخاصة المدل بالخديبة تشربين ما فيهاش مكان للحديثة يعني اننا كانوا جامل زمان حديثة تعدل من احصر حديثة تأهيل في يوم الايام وبعدين بيجي المؤدرين من المرسعين عاش الحديثة قدتوا منها مكان ايه؟ <تصفيق> مسادي وانا عايش اني حديثة تشربين انت في الريف ممكن تمشي بين البيت بين المطروف تشربين الهوى ضيف احنا صعب نشيل الشمس في طاوله صح مهم بقى اقول كلام لا فندم مش هيودى الحياه يعني هي مش تنظر تنظر لشيء جميل خد بقى يا نعم خد بقى قول ايه احمد محمد السيد السيد ايه قبه ايه جميل يا كله حاج يقولك طبعا في شويه مكتوب الاسم هم اللي يعرفوا وراكم اي سنه تظبطني بقى اه طبعا يا حمد ها قول يا باشا طبعا انا ما بسالتش عشان نجاوب انا بس انا عشان لما اقول لك انت شايف الشقره قطبه البرسيم الحجازي البرسيم الحجازي ما لايك اهو البرسيم ده مش بيتصين ده انت بتجيبها من في السعوديه كده ما بيه. يعني ملوش موسم على طول موجود البرسيم الحجازي انا عارف ما يسمى باسم القطر البرشيم ايه؟ البرشيم ايه؟ وليسان يكونوا حجازة عشان انهم يلللت حجازة البرشيم ايه؟ ايه عربي ايه؟ ايه عربي ايه؟ مهليش جايه؟ بس القرآن القرآن ضقيق جدا في الواسط فانت صارت ايه بقى؟ ثمني ما شفقت من قضى شفقة ايه ده؟ لو صلحني يشرح هو مصر عيساني مش يشرح لي كده؟ ده تفصيل التفصيل فلينظر الإنسان قال الإنسان وزي كنت المجيد لك يا رب السورة قلت لك الله أعلم بالإنسان <تصفيق> هنا في المقطع ده شابان الله أعلم بطعام بالإنسان <تصفيق> فلينظر الإنسان وإلى طعام أن صبابنا الماء صبأ ثم شقطنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وربنا نسب الإنبادة يعمل من نفسه لان فهو فلاح بعمل ايه? فلاح بعمل ايه? فلاح بيليه? بيشئو القرى زبطها والي هيئة بيوزر المزرع ويوعدل بك. يوعدل انا قلت يا فهنا جباني الاصلاطين في الجيش كان الاصدع عفية بيتها محب. عفية بيتها. الى زالة لو جفت طباطينة كده وكدت طباطينة والبت والبت المزل بتاع الطباطينة بعد كان يوم التفاجر. الى صارة طماطينة. من قوة الارض وانت معاكش حاجل انت بديش ازرق بس وانت لا كانت تنهو الى مفاق فقوه ما يحيزه انه خربنا الماء صبه ثم شغطنا الارضة شغط فانبتنا كلام صح؟ والفلاح بعمل ايه؟ انه هو بيزرق ويزرق بس صح؟ فانبتنا فيها حبه وانه العبوب هي ايه؟ الاقوات وعنبها وإن العنب وعظهم العنب إن العنب يفلق من الرطعمة الجميلة حاسبوك إن البين تنتهي التالو العنب مدى السكرية وفي نفس الوقت يسهل التنهام تعطيه الطاقة ونفضرة وعنب وخطبة وخطبة خطبة اللي البرسيم إيه؟ حجازية وزيتون وحدائق غلبة اي متخففه قليله تلتصق بعضها على بعض الغلب لمع اغلب والاغلب اللي هو ايه اللي هو الغليظ اللي بعض وفاكهه تن التي اطعمها الانسان واكبا المرعى وكل متاع لكم وليه. وليه. متاع لكم استمتعوا بيه ولعين عينكم متاع لكم بالاكل وليتعمكم واللي انا عامله لكم نكهه برضه ضمن المتاع النظر يعني تصور كده حط يبقى شيء اخواننا الاخوان يا جماعه بصوا كده يا جماعه انتوا بتتكلموا احنا بنتكلم انا عندي حقل برسيم انظر بس بص الحقل الخضره بتاعه وجمال هذه الخضره وبعدين هو واقع انا عامله ايه ايه جمل وبقر ايلف كتب اجيب المكتبه وبقر وغنم لان العام البقر عندهم كتير قالوا ابل وبقر وغنم احنا عندنا جاموس كتير صح ابل وبقر وغنم والجاموس والغنم والغنم الغنم بيخش في الخرفان ولا ما في الخرفان يخش, يخش بقى يخش الغنم مهم قوي تباك ومعلم والدفن أيضا المعيد والدفن المعيد والدفن قصة كان يقول لما نشتح باب يجعلك يقول لك إيه كل هذا من الذنب من المعيز والضغي آه مفيش فالك كل واحد فين سواء خلاص؟ ومن طعام الإنسان من؟ الانعجل يعني انت عشان تشتروا لما تشعروا الأنعام المتع عشان المتعي لإنسان عشان تليبوا اضحية أنعام عشان تأكل لك أنعام صحي والمتاعي لكم مكو ولي معكم ممكن باية يمسك بأيكم ينقضك طبعا وابتنان لله متاع عليكم متاعي لكم ولا نعنيكم فشو بقى السورة. السورة من أولا الأخير كل الخنجر والفواكه تضغطوا ايه? متاع عليكم ولا ايه? شفتي بقى الله اعلم مين هن? بيه انسان بيه انسان برضو هنا درقته يعني متاعي الانسان هنا يعني اللي هي الفواكه اللي كانوا دي الازة حاجة اللي كان من او من العنب الحيوان هنا ازا كان ابة او قطبة. اه? اه? افضل حالة. افضل حالة افضل حالة. افضل حالة. افضل حالة. افضل حالة. افضل حالة. محمد قولك الحاجة الخضرة. للبرسير. والحاجة اللي يقشد للباع. جال ايه? الاب. هو ده اللي بيقش عليهم الحيوان. صح. صح فم صح. فم صح؟, صح. ولماء عمرتهم يا بالفكة. الحيوانية تكفة للماء. والذلك انت ما كل حاجة ايه? صح. بتاع لكم ولا يا عم لها نور صح من فوق تطارط كده بقى لكم في حاجه تيجي تقول لي ايه رايك في التحشيمه دي اولاد الله هي السرعه تحشيمه للشيء الله اعلم بمن الله اعلم بالسراب بالظواهر الله اعلم الله <تصفيق> الله اعلم بالله يحيي <تصفيق> ويصحيي ونذكره الله أعلم ما خلط الإنسان الله أعلم طعام الإنسان صحب طعام ونظرنا أنه لا أعلم شيء مياه عظيمة ساعة كم شهده 5 ساعة 5 ساعة لساعة 5 ساعة ساعة 5 ساعة كيف ترمح ساعة 5 بس, بس المحدي الشيء ساعة كلاب واحب ان احنا نهتمل بتفسير النصحة على هذه الطريقة السحرة عشان من المروع اللي كان في النهر احيانا بالنهان ايه بارك الله لا مانع ابدا ان تسأل في القرآن وتقول الله واعين مش عايق مش عايق ان ايه تدور الله وكان وشيعه ابن الزباح يقول قديما العالم يكون عالما إلاك إذا أخذ عمل هو دولاً وعمل هو جسم وعمل هو فوقاً الأصل إذا ما بطيك تتعلم, تتعلم من الأعلى من النفس ولكن أمان عن واحد يأخذ من مين؟ من الأقل؟ ومن الجسم؟ ومن مين يخوض؟ صحي؟ فمين يزيل عمر؟ واحد زي عمر فراي بشور ملقب في الكريم المشهور عين شمائل في ظلمني وفي عارض تخلوني اذا فت في كتاب الله ملك ها مش عيب وابو بكر لا هو في حق ابو بكر وهذا ضعيف وفي حق عمر هذا ثابت خلاص تمام كلام حق انا مش عارفه لدرجه مما يفكروا عن المال والنعباس حبر الأمم وأنتم تعلمون أن حبر الأمم رضي الله عنه كان من أعلم الناس بكتاب الله ما كان يمسى صلى الله وضع عباس عنده 15 سنة؟ فنشأ وكان خدّعيهم يمسى صلى الله بالعلم في القرآن اللهم رطّيه في دينه عليهم التأويل فبنعباس حبر الأمم يقول جيلة بقول انا ما كنت شارك معنى ايه? اتنان. انا بكنت شارك كلمة يعني. الله فاطم يستمع عليك فترة. يعني فترة. بقول حتى رأيك رجلين من الاعراق يتشدرن على بيك. اتنم عربين يشتكروا عليك? على بيك. واحد منه بنقول التاني ايه ايه انا فطرتوها. انا فترتوها انا اللي فترتوها يعني انا ايه ايه شغطتوها وفلقتوها او صبعتوها فطارفاتو بالسمانة والأي خارق او صنع السمانة والأي وانت عنده ايه ايه اذكر عن بعض السبب باتو اني كان يقول كده انا مكنت شعرف معنا شكين مكنت شعرف معنا ايه شكين ما جتش 14 شكين ولا قامت 14 شكين افسر يوسف بيقول ايه قطعنا ايديه اه ايه مم. مم. و... وقال, وقال... وقال... وقال... وقال... وقال... تقرض عليهم فلما اعلاء فلما قطعنا ايديهم فكنت عشر ليله صح بل ده سير بيقول لك نقولها سكين طب ليه اسيب نقولها سكين قال ان احنا في قريش ما كناش نقول سكين ممكن دي بتقول ايه موديا. موديا. بيقول لك تقول موجود نقول موديه موديه فكان اللي يقول موديه فانا لما انزل القران لما نزل ما كانش يعرف سكين يعني ايه حتى علماء الاعراب اعربوا بيقولوا مثل ثاني بيقول اللي قال سكين قال سكين يعني موديا. وكان القريشيون يقولوا على سكين إيه؟ مجي عيدالة العلم، بمعنى سكين وآتت كل وحيدة منهن سكينة، وقالت أطول العين فالبوص صلينا الوقت فيش، نحن نعرف الكلام من كتب التفسير ومن كلام لأهل العلم ومن كتب البعاثة ومن كتب التفسير فلتبعها، الشاذب من كلامين ليس بعيداً أن يقول الإنسان لا أبي أسكت في يوم الإنسان أن رجلاً أتى مالك وانتم تعلمون ان المالك ده مينمسلش فقير يعني البعض يفهم النصري المالك عن انه فقير من فقاء ايه كان؟ المدينة وانه لا المالك يمسل جامعة تسيره على الأرض. كان عيما بالحديث وكان عيما بالتفسير وكان عيما بالفقر وكان عيما بالعقيدة وكان ما فجاء الواجب فقال مهم سأله جاء الواجب ده وانه يسأل السؤال سأل السؤال مين يكونوا مات يسأل السؤال يقوله ماذا؟ حوالي ستة بتلاتين سؤال ما بيوش عنه وعلى عدة ستة بتلاتين سؤال ستمانية بتلاتين عم شتة بتلاتين سؤال ما بيوش عنه قالوا احتيت ماني اضربوا ليك اباسي جميل الاندماغ عن تلاتين مسألة يقولوا في ستة بتلاتين اروح اقولي الاهل ايه؟ هو اعتبر بلي ايه? خبنع يعني. مجد ملك عالم. عالم عالم مليم. فقول له اقول له ايه? انا روح اقول له هم سألت عن جدى والجدى والجدى والجدى فقال لما ادري. ايه بطلبة صبت كده اقل له اكتب. اذا العاية هو بيقول شوي ايه ايه دا و دا ما افرقش. صح? ما تين? ما افرقش. فالإمام دا هو يجب المالي. كما جالك ابو القران بلاش مال خلينا في هو مالك ايه يا زي عمر استحاله وعمر يقول ايه تاني ايوه سمائي ايوه سمائي الدكتور بيقول لي واي قلتوا في القران ملك فده يتعلم الواحد برضه انا ما عارفش ما عارفش ايه يعني انتوا ليه جايين مالك ليه جايين تبلني ليه ليه ليه مالك ها اتغلى القران واخبط في القران وبعدين خش النار عشان زيقتك في قصص مني فلاذا ستجمعين صح؟ كلام مهمين فأخبائي الفلسنان أذكر بهذا لأن هذا من الأمور نعمية التي ينبغي تعلمها ومقرسوها في الصدور إن الشخص اللي بدون في كل حاجة لا بتتعبوهش يعني أنا أرسل إن إحنا حضرت ١٢٢٢١ ٢٢٢٢٢٢ في الحرب ناكي كانوا درسين كان درس بين الترويح على السطر سطر الحرب وكله درس بعد الفكرة فالحق أنا خدت بأحضر الدرس اللي بيقى إيه إيه الترمي وإذا الدرس اللي كان فين بعد الفكرة إيه كي بيعملوا شدود تاني من بس أنا خدت بأحضر في الدرس اللي هو فوق الصفح اللي كان كان جميل وجوه جيبه جميل وتقوم تصلي وتحضر الدرس في مجميلة والردي أحضر كان صريف هنا في طريقته زي المصريين حتى لأكيدوا في زي زيب مصرين تحيب تسمعوه وزيه علامة النباس العلامة النباس كان اعرابي وجودها مهاضة عشان تسمع التذكيل بتاعه مش تسمعه هو تسمع التذكيل بتاعه واخدها هراك يعني كان يبتع الجيل وقتان واحد يصدع عشان يسمع التذكيل ويحط ووضع التذكيل عشان يستحوض او يفتع ابن عسيمين مستو معين هو التلميذ كان مستو انه ايه اللغته كان مصرين مكهومة الشأن في يوم اتأيام الشيخ ايه كان بيديوه في الاخر ديه يسألوه اشئلة وتعبه اشئلة اشئلة اشئلة اشئلة اشئلة في الاسئلة تكون ليه؟ ما اقول لها كان؟ ما اعرفش باهم انا قد يميني في داس المخلص في حاضر وفي بقى اليوم تاني يوم في صلاة الفاكر قال وانا لا ابيعه لأحد انوه ان ينشر هذا الكلام مان اني اخسقتك كذا و كذا هو اللي ضربوا على الديه عشان يقول ايه؟ ما؟ انا قلط في علمو انا قلط مان؟ طبعان هو ربنا ذلك عشان يعاني الناس حوليه اني لعاني الناس ان هو يضرب واني لعاني الو غيره قلوا لي ايه؟ ما؟ انا قلط واني الاقوبة ان ينشر العلم ده وانا لو بيعي حاجة بننشر هذا التسجيل وانا لو بيعي لها حاجة تقولي كلام لك طبعاً الواحد أكبر رجل وزالة في مصر الواحد يعني حاجة بير أوى يعني. هم لي تصلوا في علاقة نعم لما نحن بيعي تلك الضوءات ليس بعيد عليك أن تقولي ايها لا نقولي قولي هذا وستقبالي ونحن بسيء الارفر لأني مستقبلك لأني كايما عمل من قولنا الممنوع ايه قالنا على المتغير ممنوعنا الصف دي ايه وقلنا ايه المنتج ايه المنتج ايه الفا ياء زائدتان ثاني ممنوعه وان التمييز المحصور محصوره زي ايوه ممدوده زي ايوه تمام جاء الواحد بيقول النهارده وهيتكلم النهارده عن مجموع الصفين العديدين على اللي هو العاميه مع الحكم العاميه مع عدد مختلف النوم العاميه مع العاميه مع مع تركيب ها نعم العاميه مع عدد سهل الالف ده مكسوره ولا مقصوره ليه؟ ثاني ما تشيل يعني ان مق مق صور ان مق مق صور فين الصرف الاثنتين نوع الممنوع من الصرف دائرتين دائرتين نحن سماوي الوصفيه الوصفيه يعني باوصف مع زيت عسل ماشي الوصفيه مع زياده ايه الف ونور الوصفيه Hæm? Et wasfrihet? Mær akt? Et wasfrihet? Mær ikke noe? Et wasfrihet? Hei, hadde man akter? Mær wasfrihet? Mær wasfrihet? في وصفية يعني مع الكلمة إذا ما أقول يعني من نوع من الصرف وصف جاءت بسيطة الوصف ومن الآن بسيطة فيه من العالمين يشيص معك يشيص العاقب الوصفية مع العاقب عالمون الزمان ان احنا عندنا فيه اسماء معدوده في القران واقول ما فيش معدود في القران الا ثلاثه لوت ها ما اسمهم؟ وثلاث وربعه وقلت هذا من كليات القراء يعني ايه يا حامد تكون فاهم ايه الممنوع من, من الصف يا حامد يعني الممنوع التاني يعني ايه يا حامد او الحاملون حاملين حاملين تبع موقفهم صح? ولكن فيه حاجات ما ينفعش يقوله زي افتبك اشتركين كيمس مش كيمة اين؟ مصر مش عايزك انزال ما ينفعش هو مصر مصر لما كيه واحد عامين لبهو مصر لما فرصونا انه يتفعين؟ انه ينويش فيك باك عاما طوره ودنها مدفعين انه ينويش فيك باك من مشدد ليه ممنوع الصرف ما ينفعش مصر وما لو ايه؟ مشرا عند فتح عند كسر برضو زي كده بيبرق ايه؟ الفتحه ومن مصر المصدر ما ينفعش مصر او مصران ما الله عز وجل لما قال يا يعني انت دمش مصر بتعيد مصر هنا ايه بلد. صح؟ اي بلد ينتلو? اتفين انت عايزيني? عايزيني ناشة بفوت وعكس وبتاق. فربنا الدول مدون انت عايزين جلال دول مال. انبضوا. بصرة. اما بالنسبة للمصر ربنا انت العلوم من? والسلوى. السلوى اللي ياسم مال. والمن اللي هو اللي ايه? سكر نبات. دي بلد الخيارات. لما مصره بدايه الفول والعاز في ايه اي بلد هتجي صح فقالوا لك ربنا ينسك الطالب فانكحو معظمه لكم مذكر وثلاث وربعه يعني مذكر وثلاث وربعه دي بنسميها معدود معدود العدد يعني العدد اللي العدد انا عندي مثلا فصل في المدرسة. وبقول لعياتكو يقول ايه اتنات. باللغة العربية. اتنين اتنين. تلاتة تلاتة. اربعة اربعة. بدل ما قولي اشترك. انا عايزه يقول اتنين اتنين اقول ايه اتنات. بدل مولوما يقول واحد ايه كل الفصل او الفصل اول يقولي تلاتة سلس. تلاتة. يقولي ايه? تلاتة. ثلاثة. بدأ الموحفة تبقر معهم؟ ها؟ وقبق <تصفيق> وهذا من عبقرية اللغة من عبقرية كلورة فين؟ في الاتصاد عربية اللغة العربية لغة عبقرية من عبقرية اللغة العربية في الاتصاد إنك انتبه يسمى باسم المعدود العجب في معدودة أسناك المعدودة الأسناك جاهدة أبليها فين ايه جاي؟ عمر وطشح إذن معدود المعدول الإسلام ممنوع الصرف مثل عمر أصدق عامل وخزع أصدق خاضع عمر وخزع فلما ممنوع الصرف لأنه عام مع العدل هي ممنوع الصرف مع الوصفية جاءان الطلبة ثلاثة يعني إيه؟ ثلاثة ثلاثة جاءان الطلبة وبعض وبعض بعض صحة ومصطف وذكروا منها مدفع مطابله من اليساء مسنع يعني واحد من جوز مين واسولاس من, من جوز مين وربع يعني من, من جوز شو من يؤثر لسأل فقير الفقراء فعلوا لي يا رجل فانتحوا من اليساء مسنع واسولاس وربع فالي حدقوا لقدوا لأن يتجاوك أن يتزاوك تسعة يعنيوا لزان تسعة نزان أول ما وثلاثة كم؟ واربعة جداً. طبعاً هذا الكلام ايه؟ تحليل ايه؟ ايه الوحيدة. الوحيدة, الوحيدة, الوحيدة, الوحيدة, الوحيدة, الوحيدة, الوحيدة, الوحيدة, الوحيدة الوحيدة قولي بالوحيدة الوحيدة الوحيدة الاصر قولي ايه؟, ايه؟ لأنه لا من, من, من هذا حدث في, في القرآن بمديرها القرآن لازم في كل مدير في العربية ليه تريدون نحن؟ عشان تعرف نحن وتعرف ايه؟ والله ايه انت التفسير نوع اما الناحن نيزان العربية في منذ ديك مع بالإثنين لو كانت لي هاجزة أو جادة ما مع معلش ما من إلهي أنا أترك أنك يتنزل على قرآن لزي أبا لزي قطبا للأسفاظ غريب القرآن فهي كذلك لما يتوقعين مهنوح من الصرف أو إنك توصية مع العجل توصية مع العجل يعني إيه يعني دمشنا قمت جاء جاء الطلاب الثلاث أب... يبني وصفت الطلاب يعمل لكم جاين ثلاثة ثلاثة. يبني ممنوع من الصرف يا احمد. <تصفيق> صح? <تصفيق> كذلك جاء الطلاب وبعد. يبني اروبع يا بازل. ممنوع من الصرف. يعني ممنوع من الصرف? يعني ممنوع من التنمين. خلاص? ناسد? الوصفية? الوصفية مع الفنون. و عايزه نقول ايه من من زي الرمضان. الرمضان من من يا شيخ مش هادكه لما على رجل العبصار يا راجل عبصار ماشي واس مفهم جامد اهو وزودت الف نور في مدينه منور من الصفر زي رمضان رمضان منور من الصفر ايه يا شيخ انا اعلم يعني انه علم فنون زي ده هنا عبصار منور من الصفر ايه يا احمد <تصفيق> واص <metz> مع عين فلون زي لتين واطعمت رجلا جوعان يفا الدوعان يا حبيل واص مع عين فلون زي لتين كيف معا سيد لو كان عين يعني اسم واحد مع عين فمع عين فلون جلتين بمعنو نحن الصرف دوليد هل رأس يا فريق؟ يبقى إيه الفنونجة؟ طب إذا كان يا إنهان ها؟ يبقى عنا ومعاك الفنونجة إذا زي رمضان ومش عم طب لو هو واسف ده ومعاك الفنونجة إذا كانت برضو ضمعه يعني ما بنوم بصوت يا عمد؟ يعني ما بنوم يعني زمانه واللي زمان يقول لك يا زمان يقول لما تكون عايز تنام واقف على ما تاخدش نفس ف ساكن تسلم ساكن ايه تسلم طبعا الناس بتسكم برضو يعني لو كنت تعال تقعد هنا في الناس قاعده برضه ايه عارفه قال لي والله يا استاذ ده لو معلش يعني مش عارف ايه يظن كلمه ولا ينسى كلمه ايه ما معلش ماليش في الكلام مهم قوي مهم قوي مهم قوي ان تكون عيونك عرويه يبقى وصفي مع عايز لزهر مالح وصفي مع عيف يوت الى شعبان الجوعان عطشان وصفي مع وزن مالح ما وزن الفعل زي ايه احمر واصفر فعلاه هو ده وزن الشحن كويس يعني ايه؟ افهم يعني احمر واخضر وصف على وزن فع في وزن كلمه الله الصافي احمد يا سيد في اجتماع المره اللي فاتت في واحد عامل الشحن ايوه اللي هو اللي, هو اللي, اللي, اللي العالم, عشان العالم العالم على الوزن هم امره همه يا يزين أحمد. احمد احمد من امر سانوه ليه احمد من امر سانوه ده عدم عدوه من فحك ازاني وانا هو ده هم احمده احمده أحمد الله احمده ده فحك بس ان واحد بس هو احمد يزين يزيدوا في خلقهم اي يزيدوا في خلقهم يا شافع صح يبقى دي اتكلمنا من الصف آل في العيله الديني اتكلمنا ان من الصف في وذكرنا منهم اللي ذكرنا منهم الف التانيس المقصوره زي ثوى يا وذ والف التانيس المقصوره المملوكه زي بيضاء فزي كده صيغ منتهى زي قناديل معاهد سير الهندان الجمهور أو ألف التأميز المقصورة أو ألف التأميز الممدودة العلم في نوع تاني بيجا في علتين اللي هو أفتر حاجة اللي هو بيسموها العالمية وحاجة اسمها العلم يعني اسم واحد أو واحدة أو جدا وفي بلد معه العالمية مع العثمان العالمية معين؟ مع العثمان مع زين إبراهيل إسرائيل يوسف يعفور موسى إسحادة دورالين كنت دي عالمية مع إيه؟ مع العهمة إلا إنه عدم مع كم مش عارب مثاله العالمية مع إيه؟ مع, مع العلم مثاله قدش عمر أصلها قاجع عزلوه بيس قدش وعادم عزلوه بيس عمر العالمية مع إيه؟ مع العجل العاميه معايا تركيب منزل غبور سعيد غبور سعيد فقالوا عليها اختصارا غبور سعيد شبرا خي سلاش شبرا وخي سيبها وادي نفس الكلام او بعيبك ملاش سيبوها بعيبك بعندك منين من, من الالفاظ المركبه تركيبا مسجديا ممنوع بالظرف الايه لاني العالمية مع ليه? مع مع مع مع العالمية مع ليه? مع التجميع العالمية مع باسم الفعل. مسالك احمد. يزيد. كل دي امي مصف. العالمية مع الفنون زيادة. ها? الفنون الفن. سيادتين. رمضان. شعبان. ها? مع, مع التالية. العالمية مع التالية زي? نصر. نصر. <تصفيق> على مية مع تاميز على مية مع.. مثل طاطمة ها؟ زينة ها؟ الحمزة طرحة النوع من الصف على مية مع تاميز المني ذكرت في الأول صنفين والتاني ذكرت ستة من أصناف إنها الثلاثة من ثلاثة هي ما يسمى بها أوصف الوصف الوصف الوصفية مع العدل السلاسة أوضاء الوصفية مع العدل ها؟ ها؟ يو عاد مشروع النوصيه مع وزن الفعل زي احمر اخضر اصفر يعني مين مع وزن فعل يعني ايه اقول يعني دي وصف انا بوصف حاجه اسم ولكن جت على وزن الفعل تقول لي يعني ايه فكهني اقول لك من اوزان الافعال في اللغه العربيه سد أفعل. افعل افعل افعل يعني مثلا قتل أيضا فيه ميزان الصفحي في الدولة العربية الكلمة العمليين خطوا صدها فائد يبقى نطافوا صدها فائد الدابوا صدها عيني اللامة زماء وصدها يبقى دين ميزان الصفحي في الدولة العربية فاعلان قدلات على وزن فاعل دين ميزان بتاعني السنة لما هو بالأقتل يبقى ميزان وديهم تفاعتوا ايه؟ فاعل يبقى عفوا عايزها افعل اهو صح لما كيف احمر على وجهي يبقى دي على وزن ايه افعل احمر على وجهي افعل صح يبقى وزن من وزان الافعال اللغه العربيه الاسم احمر واصفر احمد جاء على وزن أفعال. من وزان الفعل الافعال قالوا هذا من النوع الاصفر بين الوصفيه ووزن من هات لي حاجه والله بصوا حاجه هو هات لي حاجه الثلاث ورغات كنت خدتها المره مع العند النهارده بعد <دكتسر> ده يعني يعني مش لها وزن مش ها لا ناقص ده لا لا لا أصدقى. لا, أصدقى. لا لا لها وزن وليد بيقول لك مش لا مصر لا انه لا. بنعمل صفر ياس لأنها ياس لأنها ياس لأنها عارف. عارف بس السؤال الشيكو مين بيسال السؤال حاجني لها وزن ايوه سعر. سعر. سعر. مصر اعنى يا محمد. مصر اعنى يا محمد. مصر اعنى تفعل? انا مصر. مصر اعنى اعنى اعجامي. انها لنهي دغن اعجامية الى دغن اعرفين. ازورها اعنى دي اقول نا. قلنا ده كلام. وما دعين يا سعر. وما دعين اقول لك. اللغة العالمية عن أنها مصر. مصر البلد يعني ايه؟ والله هو الذي مصر التنصاف. يعني مولا ايه؟ مثل سيدنا عامل بناء بيوتراني هو الذي مصر الكوفة. مصر الكوفة جعلها مصر. اي بلد. وهو اللي هيها وهو اللي نقصمها وهو اللي تركبها وهو اللي عمالها بتاعه كده. مصر. إيما مصر ايه؟ الفئلة عارض. فئلة عارض وجنهم؟ فارعهم. لا انا مش اصلا اصله الساعه يعني لا هو لا مش يعني ممكن تدخل في العالم العجمه يا شيخ اه عالم العجمه يعني فين مايك تمام تمام اه من نور السفر منين مش هيقولون سماء ده. لا ايه اسم اللي انت سميته ده لما سميت ده ايه نحاول نرتب مع الاستاذ ا الف ولا لا متجه الثانيه الف التمييز التمييز ده واحد لما ما اتسميتش ده في حد ابن فاهم اقوله فوق يا ادم صباح الخير السلام عليكم